قوة حوائي ظاهر البدم ظاهر الجسم ظاهر الجسم جلده مخاركة داية كيس اعتونك كي ديقا اتباهي اخباحا تذكر بوض غوو ميا دي قوتي وعشدرا وخبو بنيهين معتدلوا على بل بل حذتك لقصو بحيو دي قوتي حذتك لقصو بحيو ديقا يعني اخوط قوايا مخباحا يو الا وحفكم بها ثلاثه مع الكلال او مرعي صديق ظاهر الجلد كينه مغضاب هذا دايري طول فوا وهي في ذي وسي وهي يعني وحاث 115 على وحف وبن عليه الصلاه والسلام الا وحو انت بشه زياده قجل طواه جينا مكابه كسيين الزيادة لأو بشه تم إشان تيكوكتا لغا المركبات كعسينيه وحسكو لبما مخاركا ها دي مجدهما دو لغا ودلاء واسعمة ربع أولامات ربع سدحاتا درادة دي نفعي سعاد وويها ربعي سدحات وهاي تم إيه تضواء تم إيه صغال مركيز قاهر لغا ومجدهما دو لغا يعني ربو علامات وحاس انفعوها ونفعي بضناهات هادراتي اول كيسي اخر تسوها خنيفة عزباني او خاسم حدي طوش الله حفل الصحة اي تايوان حدي مغعيسي او بوشي روداوي هايو وقت كم حرنا وقت كم غينا حبنكو محرنا اي عبن او مغعيسي او حنوق أس... يعني ازجاره وحنوق قدرو بيجو عنوا التورا حمل او خريمه عند برك على قجره قمح ودل التو وحديد فلاحي قمح وداله قنت امامه قوس سنخان وبركن تقوي ايش توي سديسي عيليه بكل لبه على اصليه بيانات التو وعقليا سريحه اني بي... انه لو حديث سياسه امادونا وسعيدي نبي صلى الله عليه وسلم حد كاس وصلى الله عليه وسلم حد كاس يقول ما هي السهل محاس لها النبي عليه السلامة وسلاه رهاس وكاس كانت رد يدي يدكعوا كفوه وقاتل دقن كعمل زمي يشتروا قوة عمل يقول وحي هي حيالي يدوشك ماضو على اتقي نخطوا دي انا وقعوا بدي كوري واحد جدياي بابي خاصه وبدن اي تو حنوج على زيد المعيسي يعني او يعني اي لا هذا بغيره اه لا تتبيوا معناه وسيك يتعلم عمله تتبيوا لتعلم مشكوزيه لا تتبيوا لان لا تتبيوا لان لا يتقي ان لا يتغير هنا يعني <تصفيق> <تصفيق> بنان يعني لقدنا بنان وخلاص معنى انه لا يصل هي لا يتبى لا يتبجح ناد والذي تعلم الله غيره او, أو امس لا يتبى ونسكوز لما بنان لالدي او المضره المنس على الا يتبيغ ناس كعن ديغا دراتي سي هل لا تبيغ ناس كعن ارهام او كعديسي لغيو لديه يعني او مرعيسي حق وعفه الا يتبغ ناس كعن بكم اذا قدموا ديغ ناس كعن دراتي سي ديغا ناس نوكاين قطبت حديث كعو فبسبب ذلك يقتلكم اذن دلاء حتى حديث كعو حديث ليجا كعو اذن كايت اذن كريم يفا يقتلكم اذن دلاء فبسبب ذلك يقتلكم اذن دلاء يعني كعديثي لمشري يا سبع من خطاب كان رئيس العجاز وهي وحي الامتة موافق البرداد وعزليه يعني الحجامة توينتا وحي انتهي رئيس اي نذيف هيسا بدك كوركيسي وحي او ملعيس تلانتلك كيناي كزايد اي نذيف هيسا يعني <تصفيق> بأدراد هذه أخبار يعني تا يعني توقف انتا حسطي توقف انتا كوهمل فزدي حديثي هالتبديكم إيمانين فزدي وحاله جعله يجب أن يكون مقعيس أولك أو يعني أولوه يجعله يجعله يجعله أدي وحيال انتا ليقول لها حركة القوان انت واحد لكن توقف انت مطلوب واحد حديثي رسولك شكوري هاله يا صلى الله <تصفيق> عليه وسلم <تصفيق> الـ الـ الـ الـ الـ الشفاء في ثلاث شرطه يو محجم يوم محجم يعني توك توك توك جك كل واحد طور يعني كل كلف تسي يوم مغاريسي بيوقيه النار بيبلش جو يوم العيد يوم مشروبه عسل حديث <تصفيق> يا شربته عاصل الملب لعبوه سيد احدانا حصري على سوري شفا وحصده وقتان وحيكو جرتاه سيدح والحانود طوليكا طوليكا وليكيسو اسكوكوكوه الشرقة ديسي كاسع ليباها ايو كيطو, ال... كيطو النار دبك لسكوكوه باديلا حاستعماله ايو شربته عاصل الملب عبي ديسي لعبوه انتو دي يعني محاق الدبضة واسخين معك واسخين كني وحاسبي هاتوا منك نجي في سادي او كرك كبطاي او كرك عليه هايو ديكتكين اي هايو تروح طولكي وعياله يا اسبيها لوكيت النارني بالقمك فوق كبضها ايمها للكواه تبكي وحزوله اسنج جهه اسبابيا بالقمك فوق كبطي او يعني انت له وايش في خرسته مقعيش و بلغمك خرستيارك خلال صفراري دقيق و حيالك من ترى أو يعني دفع الزولي بلغم خرستي عدد بيها ها بيها سواسخة و نريحكا يعني حن بغمك هايو و كوكبابي هايو بلغمان هراء كاس الزولي ها دبكي كاوه هاي ييجي نوحاس بها وحيي دبك ييجي اقول لي هاي اسبئها انت هو شربته اي شربته عاصل وانخرس هاي اينا اي باب ايسا وانخرس هاي اي, إي تتريسا سلوب انا تهدرها ديني معاصر في اولو نمب وحيكو جرتاس ازعتها مياه حقيقي ويعلى كل الله وحوين وحوين انتان بعدي سديه مياد او بلدان تالا فيدي صوبانا صلوات الله عليه ولازم جري طولنك ولازم جري طولنك بلا وادا منزم جري ماذا قلالك ديك وضع جلعسا ظاهر قاسو اماها ديك قلالك قرتي هميدي اسكسو جيدا الى قرتي شاف شاف لازم يرسل الله عليه وسلم وانا امر الا طوقه فزدم فزدم فزدم وارض اليوم واي او فيويد الارس كادي وصلوا جاره مفتي سي حاجه موجوده قالوا له وحيكه ما هنا وقوف عينيا الباقيه عندي على سوخا هذا شيء سهل اتفقنا لك على الصيا ما هذا حسب استنى شو قصدك يعني تلان تلقيها وشتلان تلق تلق تلق تلق مبراكة من دي سكيل اسغاده وحا اركي جري هاي بقوه ملعيسي او اسلامي ابت اوهاي اركي جري بابان اوهاي ملعيسي اوها ورن حاقوتي هل مدالا محوقتي كمو بعد داول عربة كريم بتو ارديسين تاولو حكا سريجي ها سريجي واسسانا ابس وراص نشبت اسكري خارجي وانساعد في جريت ويا واي لا سايت وانسايت سيد عبدالحسن اسكريته اهي وانسيت كسيت كسيت كسيت وانسجع لهم سيد عبدالحسن انتا واي بعدي يعني يعني بلد ولبا وعلى وفيرها ببيع دي سي كينيشو بلده كلالكا وحاوكي جرا مزاج كودي ودور سيدي بلدان تقول صواحشة عن بلاد زنجي أهل هراء صواحشة تهيد دولي بلدان والحبشة حبشة بلدان قوي هنوك مغلحين هنوك بركاننا حيران القدشور يا انت على الشيء هاي وحيرتان وحانا يراها ما بين الزنج والحبشة مغلحين هنوك تطاريخ الأناديان يعني اسقراء السيني هاي بلد مغدشور على هراء بلد كبير بين الزنج والحابشة وأهلها عرباء العراق مستوطنوا فيها يغاقيت خاتم والسودقين وضعنا أي كياشين لما صبع عرض لمن أحياها ما يعرف؟ الأرض لمن أحياها وقص سارسة أجرين بردي بلدان تقوي زنجي يحابش والحايا قولي ويرونها لكن زين جاء صواحلوه بدوحي نغحيقوه حباشنو حيبقو طور كان نغحيقوه درات دائري ترات دي قوت الله وقف انقغا بدنك ضاير كيس اشقوه مكاسي ترات ده دا بدنكوه لئي ومدوه تن تودين واينقه يتن اباك اينقه يسام ها قد كهاء دي قيق انقغي ايلا دي قيق انقغي bilad al turki na sa saw pala yidi qabil ke huwa hai bahut huwa hai ta taratedi be udna wa tudu nahi hai padibol wo bi hor di badu makinayan wala gal ko تباع عبود واته و مخنا هيسه وكب هيسه معجري ابتدال مش حقودن معتدل ماها افعال أو يعني أو أو يعني حقودي وهي تسيسو يا تباع عبودي كم اكصموخ هيسه معايا لي تباع عبودي بابا لي جعلها زنجي صراع الشامهارك هاستا دولك نيك نيكسا بلايه دا وحنا يجعلها اهطرب واكاس ايوه يجعل فرح بغن اي خوانه وحكرة بوحنا ديرونا على شبوحيا فرجوه دي وقصوها اهطرا بحق ساسا كينا ديقا كوركوديكو انتلا انتوا اه كوركودي ذات كلوة وغاد مدينه مركز عمرو قيده قادم انتقال فعال مدينه وقد ازايت وهو هو قراني وكثافيه معني ان تعالى اساسا صعوبه وهذا غالب وقد كودي في اكياس دككل اموك اموك دكاء اموك بجنبه رمشيو تاكلهم بجرانه صومالنا هم جيران وعاكو غالب بتطرح حواشك يو نمو معي لي مسكح ضويا باسن بزيجنا كهلاوي انت مسكح ضوغينا ابرهنا هيسا يعني ضفكلات في جهين في رجوك وكان يعني ربط عرضك عصيره وحاس كل ان انا المسكح في مسكح شو ساعته دولك كالاتي ومقعيسي لما دان حباشره دا انشيوها يا يسواحل كالقوني اللي كدرسي جان كدرسي كل كدرسي يعني انتا كل سان لواهي تلاذا وحاوكينا علي مسكحتية انجل ديقيا وانجلال ايق وحاقورون تتكاما كاسي انا استلان تلال او اورون استلان تلال كاورون. ساعترها ديذي <تصفيق> مجدون قدرتك كلها الوقوذي وحواي بلاد الحجاز هواي ها بسواي حرارة ديذي انتبيعي هواي بطاها الكيكين انساء بيقوتي مش اواقاس هواذا او ايغا بعض انكوا خبوتي تأثنان ديذي وحي دائمان ايغا عربتوا الوقي الحجاز او وهي دائما يا ملك يتمرت يا جليبكه او ادق ماكاش قال حجامده وحلوباه حجامده بيقى ظاهر البدنك سجيده تخيخه وين واه قال نبي له عليه السلام اسققادي بنور النبوة اسققادي نبي له نور كنبني مديسي انت اسقققادي وحيا لقون اسبوعين احواشك خلق وحيا لقون اسبوعين كمان حقو خياسنين وحيا للنبي له عليه السلامة الشاي و ماين ماشودو 2 11 و الشوب حكيدو وحياه كل عصب حياه وكل صراعه pena و دورتها طوايه عنده سرعه و لفاس ما عضو بيستك استعمال في السرعه معايا وعليا تنع على شركه تنع على جبت جبت هذا عامل زي الرياضه و صناعه و امور يعني ما اعرفش قالوا الدرس ما بيسوينا خالص بسم الله الرحمن الرحيم حديثي كنجوني دي شك ديكتوس كوميا صلوات الله والسلام عليه بحسري احترى سوق استقلالية من الناس الضدكة السوق الظن سيد العليا سوق الظن الظن الظن هو استقلال يعني الضدك شكتوري لانا حماية غيرها ليا معناها وعوائي تحفظه كالرصده من الحفودي تحفظه من أساء الظنة كاشوه درصده معناها وعلى وضاء ذاتك بتولو عيليهم أحد ولبها فقلسونان المعايلي نبتقيل لي هتزيرفتي تساسوه يعني ديسوا لللي اجراء يعني اياكم اياكم وصول وحضور اياكم سوق ظني حدث له على كل حال وحال ودارس يعني خفتات اوكي بعدين تي سنشوف ياها امام ديسي ضمنه حميد لا ظاهرته إن ظنيه وظنحه وغلاصه لو تجيلي اسكاسي عديمه يعني ايشه ليه وين؟ ايشه ليه الناس بشوق الظني فبتكسلي امانه يعني هسين حيليه ان لو قدوك كله قوله بوحي دواك لقبوحي يا اواسه وكعب سلحين لو الانسان كان يسهره وكعب سلحين يعني نساه الضبيان كو هو يغير اذا بدل وقتي هذا يعني ان نمل اول وقت جميل كثير فاطمه هاي انا خفقت كل معيها روح صوب قلب قلبي ذلك هاي ظلناك هاي سنين كل السنين في القطاع سكون الصعود صوت شيء هذا فاستدرت عليه سبنا استدرت سب من الناس دقت اسك دوره اسك الهالي بشوب الزمن سروره بنحمق شفت هذه قدوا صبا دنيا دن هوانا جننا معيل نكيم حديث خلق المحسن الذنوب الناس كثر مدامته نكير او دنيا هوانا جن كل سيء وضرا نجام ديسو عبد يسا نناد اسك أمي يعني عدم في عنام لكن البدان علامة القرائم بها تيكو ظاهرتو قرائم علامة يا الله تيكو اوتي نفتاء السينين ترسوني من الناس بزوء الظن والعلكوها ايو حفرنا اسكاركوها يا معنى سوء الظن ايساق الاليا ظن حمق الاليا ايساق الاليا ديس واحد سبنا زلوات الله عب سلامه عليه وحاسبه احتكار الطعام الهندوري له لحبسه وقال له سواءه وفي الحرم حرم كفيرسي له حبسه الحاجن فيه الحاجن الحاد واحد ايه لا فيه معناه حرام واحد ها هو الحاج معناها اي له شوايه وصن الله رسو ايشو ولا يعني حق له ايشه بعد لو ايشه واه منشيه معنيته هو معالي بي سي اسائيل للكسائر اه معالي اله الاورن فيش هذا ماكل كليت وياسين احتكار الطعام كل وقت جراء احتكار الطعام ولا حباش ولا ريو أو لنسو يعني نسقالو ولنسو قوط يعني ضرورة على وضع هن قولي يعني هن قولي أم إهايه هن قولي عوضتك قوطك إجهالها على وضع مثلا هنو كبريدة عم باسة عم قليدان لحنو أوه يعني دستو يعني وإبس لا يعني هن يعني ميكي او ريه و مالكو عليه هالو احتكاره و دعامه و دعامه و حكيره و ماله و حبسه او يعني مالك محزينه و شوه لحبته او الهراء يعني اكو قالو قدو ارخي سوايا قالو او اسقالو اهان لو في الحرام خاص حمام كمكي اهان يعني خاس اهان إلحاد والإلحاد وهي معنى حرام وإيل الشوائع وحلو إيش وإيش وإيش وإيش وإيش وإيش وإيش الله وإيش <تصفيق> حايلها يعنيها في مكة خاصا زيادة إلها ومن يولد فيه بالإلحاد بالظلم النذوغ من علاب القليم معنى حرام قده أزيز انكي شيء هميه حرام شيء حرام نصوب يكون هميه يعني هو العذاب الهام عاشلي يدقه من عذاب أليم معنا ظلم واي على الله حرمك حرمك واجن غير الزلع مواي تطلع راك واجوة يعني إنا همقري ملقسته وخينام تطلع جوه إنا واسع لو ويهيرو يكيكو اريليو احتكار اريليو احتكار محاوي يعني واشي ومقاصص منغري او العناي او الحبسو غالي اسمها راها هالو حبسو هاني اسمها مالو حبسو وقت عن الله المحتكره اديل جلاله عمو ابو الله الهي ولعني المحتكره منغري العباس معاتو حباسه انسغلو ام حباسه انت معني ما تقفل لي يا ابو خاطر اديل راكب ما الله عليك ومات احتكار الطعام نقول حبس الديسي حبس الديسي في الحرم يروح ابو العاد ظلم ووافيه في الحرم ظلم في في الحرم يضل ظلم صرايا في في الحرم يا عاد احتكار الطعام حبس الديسي بمكه طول وحبس العاد ظلم ورايا حديث لما تقول انت احتكار الطعام احتكاره بيعمل ظلم في <تصفيق> مكاية وحيقارها بهذا حرام الخجر انتي وحرامك حساوه لا مناه خجراء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وعلى الدينة هندرها سيدي الحباسة دقنا سوغاله محاكم بحي وعنقر اهان وانسكا علها الخجراء بيها غي شعب الإيمان كيسي يعني هو مرفوعه حتى سيدي ابن عمر مناس ويدي وحاسري وحال نكاس اوي وحال وجري نكاسي انجليس ايبيوها حاس ايبيوها ايقون ايسا امس البيع وايضا باع اسو ايبيوها وشاك اسي المركاسي حديث حبارة ورود في سواء وحاد اشاك تانيكاس هاني انجليس ايبيو وعص كان اشاك عني اينا كمه لرسول اليه الله عليه وسلم وليها اهتكام الطعام في الحرم الهادن تكا رب عام من غري وحبش الديسي في الحرم اللي هو حباص انعاد وفيه في الحرم المنقول وا الى شغل الى ظلم او ظلم واي او مكه الحرير حرم القدس الوضوء مركه الهي مرها ومن يثبي بالحاسم بظلم بيذوق من عذاب اليم مكه خاصها معالي نعملها بالذات ثلاثه وحد همسيت <تصفيق> انت تكسوه بيست ملوديين لكن مكة حرب كالجهيسي هادي شيحون اتهميسي معنى او يريد فيه بالهادي انت ايضا معنى ايضا وهي بظلم نكي اوخسده ظلم اوخسده حرام كالهاديسي ندخو اليه واشفعت الاسسان منكاسي من عذاب من الاليم عذابا كاللسيناء عذاب الاليم عذاب السيناء شي يعني قضاي وحرام ثالثي على عذار يعني عذابنا وعذابنا معنى عذابنا اي ابن عباس اتقى دالي متجل قد الجري يعني طائف امراص الى ماءه وجرله حجاره ني داروا خواء ما راك ثلاثه يمروا بين حديث دينك هم يعني <تصفيق> اسي يعني وفي اهميه ملو دغاء الى اسك سو بي يا هاي الى اسك سو بينك قصدوا الى صوبي الى اسك سو بيو خسا استاين كميت ملو شيني الا عمك دحدين تعرف حديث هي ملو دغاء ادو صوبتي او كلامك دغاء رو هذا امم وهاه يعني حديث مقعسي اد يعني ادنييستة شي في عنا وحل اجرها الثوالة لوليين حدي تفشدنا الحسنة بعشرة امثالها اهاي آه عشرة امثالها لوليين يعني وحن الودنبيجيه ساس مائهن يعني ايلا اتكى تفشد ادنييستة لوليين ايلا اتكى تفشد باركت تفشد يا اليها يبشتو لوليها اللو حسابة حدي حسنة اي تاينة حسنة عديد نية ستت اجر كذا نية داس اجر كذا نقول لها عديد هم مثل كذا فمن همه بحسرات فمن يعني فلو اجوها يعني انك او يعني سوب يعني عشرة امثالها قالوا لها إلى سو... لا لا ضعف الاله يعني اله انت اصحوقها لو قالوا اله انا اقول امت امت الا حرامك يعني يعني وحدا يسد او دنبئة و الى عيالي عيدة او دليلة و ينرسيه بإلحاد نذوق من عياب أليم الله مصلح على زيدنا محمد على آله و صحبه و صليبه لعلنا ذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف رب يسر الله تعسر وعن يا كريم وانا صلوات الله وسلامه عليه وعسري احطو احطو احطو يعني او شور الترابة عرضة وجوه المداحينة و عادت مح امانان وامانت في وجودي عرق وشواء رحتوا شوى اتراب في وجوه المداحين هو حدتك امان امانتك وامانت بدن وجودي عرق وشواء عرق الشوا فاسد كونش طول هدانا حديث كان سوق بناراش في احوال المداحينك وامانك بدل اخوه دي عرف شوى ثالث على شوى بعد انتام لمغت ابي بناي سوق بين باولين رحتوه شوى في روح المداحين ما على ودا يعني وحاسيننا على الله والله مان تاوحن المسيينين احساسها ظاهر كيسي احساسه اليسوعيان عرق وجيله وحوره عرق وحوره معنى احساسه يعني حصوره عرق وقمه ويوجود عرق وقمه علاكونا الحديث كان وحاكو جراه شانقو اللاكو جراه دولو حاكو سليسي ايكو ظاهر ظاهر كيس ايكو وذين. ظاهر كيسله وحمبارقه والمقبلوا شافوا طلماد حوايف قول كلمات وحلو رجيبه اللي هوجيو هو مقبلوا سنين تو عظاير كيسه على الشوخ ما تعمان تمام ظاهر كيسه سواه تسولوا واما كان بدل وجود على الشواو تم كان اوله تجرا يسد تحات حواتي لمات حوايه وحلول جيده الهرج لهوجو وعلى السنين لهوجو وحده للسنين عنايتهم بها يعني اشاره رائقه همان تاي مدحي اهل امانيهي مدحوه الهراء ننك او شيشي غايق شي ننك الووشاوه او صاف تيسي او قفل ووشاو سفيال تيسي في في عناي او جميل الراحين ووشاوه او زخوش حرام بواهي وحيدة الباية المعنى هسينة انها حينها قلبان في أسيرنا بهم هادي شراء واي الله يريدنا بكيبان إفو أمان آيان فهم تاسموا له وتعاونوا على الإثم العدواني يا إلهي هادي بهم كو أمان تم آيان ننبو نيكو حسنها إفو يعني مبانانا وحنو يعني قولك أو سد حادو أواهي إلا يعني فيك التراب أفكاد بفيك يعني وعليها أفكاد عرب العرية الليها عرب واستعماشها إن كي نعيزه عرب أضع الله وكشوه وإسكالهام أما أفكاد عرب أفكاد عرب, عرب ويحسنين يعني هو كأفرات يعني وحيكو تعلو قيزها نيكا لأماني وأناHoore static وأسهد الحصول و أحسوا أسأام الأ tax دائلان عن الأحن لقينا